119. فلا تظلموا فيهن أنفسكم 110. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 111. واعلموا أن الله مع المتقين 112. بالكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم 112. والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض 114. أرضيتم الدنيا من الآخرة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 وَكَلِمَةُ وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 113. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 119. لو كان عرضا وَسَفَرًا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم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 112. والله عليم بالمتقين 113. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم